المسحوب طرق او وزن شعبي تغنى العرب به قديما وحديثا ولعلي اعتقد انه اكثر البحور انتشارا وهو وزن قديم الاغلب بل ان بعض المؤرخين يقولون انه جاء بعد الشعر الهلالي او الوزن الهلالي لقربه من هذا الوزن وقيل انه سمي بالمسحوب لان عازف الربابه يسحب القوس سحبا خفيفا كما ان الصوت لمن يؤدي بطيء الجره ويناغمه بسحب بعض الحروف وهو ياتي على مستفعل, مستفعل فاعلات وقل ان تجد شاعرا شعبيا في المملكه لم ينظم عليه فهذا بن سبيل يقول يوم الركائب عقبا خشمث انا ذكرت ملهف الحشا من عنائي ويقول احمد الناصر يقول من ضيم الليالي تضد عزي العين تن في حجرها عود كما يقول الشاعر خلف ابن هذال وشعر بدهن العود والمسك منظور جدائل تضمني واحتضنها لن اطيل فلنستمع لهذا الفن في جبل العرب من سوريا ولاحظ تطابق الوزن عزيز المشاهد للشعر عدة الوان منها الشروقي الشروق اتت التسميه من المشرق العربي من أنواع شروق المسحوب الباسلي الزوبعي وهذه التسميات أتت حسب نسبه إلى بعض القبائل أحياناً ولشروق عدة الحان وكانت تتميز كل قبيلة بلحن معين فهناك مثلاً العماري أو الزوبعي أو لحن نمر بن عدوان كان يتميز بلحن يعزف نمر بن عدوان فسمي هذا اللحن نسبة إلى نمر بن عدوان هذه الألحان كلها أو جميعها تعزف على آلة الرباب آلة الرباب آلة شعبية على وتر واحد فقط تعاملت معها جميع قبائل البداوي آلة شعبية قابلة أن يعزف عليها أي لحن من الألحان حسب براعة الشاعر رح نسمع من الشروقي على آلة الرباب لون من ألوان الشروقي مع الشاعر أبو محمد سعيد جابر. موسيقى وقال المضافة قال المضافة قلت صرح انتسامة بنيان شامخ على الكرامات من شاد ملف جميع الناس أهل الشهامة والكل منهم ليل فضيلة الشهامة والكل منهم للفضيلات رواد وفيها تلاقي من اخواله وعمامه هرتن تواصل من قريبين وابعاد ومنها تبايح للمعارك حسامة حمر البيارات جراداتيو فاتبا يحلى المعارك حسامة وحمر البيارك جردات يوم لجهات ومنها النخاوي قام يهدر زحامة خلط رزيم الخيل بكل ملكات فيها متصبغ قوس العدالي وتنامة ورجعت حقوق لها للحاقي بيوكاك وفيها انت صبق وسل عدالي وتنام ورجعت حقوق لها للحق بركات شوارنا أهل التقا والعمامة عايتهم تم جلوعين